<تصفيق> حصريا على موقع دحر التصوف شرح كتاب القواعد المثلة في صفات الله وأسمائه الحسن لفضيلة الشيخ خوجة لإبراهيم حفظه الله, الله تعالى والآن نبقى مع الدرس الثامن والأخير السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على ذمان العملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أي معين أما بعد يقول المؤلف محمد بن صالح بيثينا رحمه الله تنبيه ثالث وهذا التنبيه الثالث هو سبب تعليفي هذا الكتاب قال اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدغ مني كتابي لبعض طلبة تضمن وقلت في بعض المجاز في معية الله تعالى لخلقي. فكانت فيها أن عقيدة أن الله تعالى معية الحقيقية ال ذاتية. تليق فيه وتفضي حاضره بكل شيء علما وقدرا وسمعا وبصرا وصفقا وذبира. وأن سبحانه نزه أن يكون مخلذا بالخلق أو حالا في أمكنته بل هو علي بذاته وصفاته. وعلوه من صفاته ذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عشير، كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيده، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وعطف قول ذاتية توكيد حقيقة معيده تبارك وتعالى. يعني هذه كائنات التي صدرت له يعني وجه. وبعض العلماء رد عليه على إدخال الكلمة الذاتية قال وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض يعني قال لما قلت ذاتية أردت التأكيد حقيقة المعية ونبرد أنه مع خلقه في الأرض كيف قلت في يرسل هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزل أن يكون مختلطاً بالخطي أو حالكاً في الناس في نفس الكلام في أسهل السياق في أسطرين نزه الله على الحلول والاختراق بالخط وأنه العلي بذاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفق عنها وقلت فيها أيضاً بحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضاني فإن اعتقده وكارب النسبه إلى غيره من سلم الأمة وعلمتها ولا أمكن لعاقل عرف الله وقدر حق قدره أن يقول إن الله مع خمطه في الأرض. وما أزلت ولا أزال أمكر هذا القول في كل مجلس المجالسي جرى فيه بكم الله تعالى أن يثبتني ويقواني المسلمين بالقول الثالث في الحياة الدنيا والآخر. هذا وقد بعد ذلك مقال ونشره في بيالة الدعوة التي تصدر في الرياض مشها يوم الاثنين الرابع من شهر المحرم سنة أربعين هو أربعين هو أربعين برقم كذا قررت فيه ما قروش على الإسان الله تعالى أن معية الله لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك ما يقول الحلول والاختراض بالخلق فضل عن أن يسلزمهم ورأيتنا الواجب لإستبعاد كلمة ذاتية قال الكلمة صحيح. كامل الآليم يعني استبعدها وأخرجها من المقادر وهو ينكر أوجه بين علوم الله تعالى في حقيقة المعية واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه من مهروقاته أو نفي علومه واسلوائه على عفشه أو عن ذلك الملائر قبعه تعالى فإنها كلمة باضرة لذي منكارها على قائلها كائنا من كان ولأي رضي كان وإيشان الله وأجزل من لما راه هذا كلمة يوفى منها فهما باطلا استبعدها ولم يأناف من أن يرجع إلى الحق وإلى القول والصواب فاستبعدها قالوا كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يريق بالله تعالى فإن الواجب جنبه أي كلام يُوهِم مع نفس الإنسان لجلده حتى لا يسكن الناس في ديرهم لأن لا من الله تعالى أمرنا السوق ولكن ما معذمته الله تعالى منسه في كتابه أو على إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيانه وقتباره هو هم من توهم فيه ملايق من الله أعزوه إذن هذا هو السوق تعليف الثباب وأنه ذكر كان ذاتية فسبب الله يعني مجر وأنكر عليه ما نكر العلماء فاستبعدها وألّف هذه الرسالة النافعة المثال السابع والثامن قول تعالى ونحن الأقرب إليه من حب الوريد وقوله ونحن الأقرب إليه منكم ولا كلا الجواب فصل قوم في الآيتين من قوم الملاك من قوم الملاك أي هذا التصرّ. صرف من الكلام عن ظهري. الجواب أن تفسير قرب فيهما في آيتين بقرب الملائكة ليس صرف لكان عن ظهري لمدة ضار. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد بما يلي على ذلك آية قاف أصفاشر. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونا على ما توسع به نفسه ونحن أقربين حب ويد. إذ يترقى المترقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يرفض من قبل إلا لديه رقيب عديد. بقوله إذ يترقى المترقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المترقيين. آية قاف سياق الآية يبين أن المراد قرب الملكين لأن ما قيد القرب بثلاث ملكين المترقيان ونحن أقرب إليه من حبل اليد يتدلق المدرقيين عين يميل على شمال قريب ما يلف من طول الا ذي رقو عديد هو المنقور مقيد بذلقتي المدركين بذلقتي المدرقيين وهما الملكان فدل على أن مراد هو قوم الملائكه هذه الاولى الثانية قال العارف لونا اذا ظهرت وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أخروا إليه منكم ولكن لا ترسرون ونحن أخروا إليه منكم ولكن لا ترسرون القرب فيها مقيد بحال الاحتضار إلى بارد فرقم والذي يحضر الميت عند روته هم الملائكة بقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفلتون ثم إن بقوله قوله ولا لا بِلَا دليلا بينا على عَلَى أَنَّهُ الْمَلَيْكَةِ إذ يدل على أرنا القريب في رأس المكان القريب في رأس المكان ولكن لا يُبْسِرُهُ وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لسحار ذلك الحاكم الله تعالى آية الواقعة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى فَلَوْلَا إِلَّا بَنَرَتُوا الْحُرُقُومَ وَأَنْتُمْ حِنَئِذِ ال ونحن الآخر بليه منكم ولكن لا مسرون منع القرى مقيد بحال احتبار فلولا إذا بلد حركم فلولا إذا بلد حركم فقيد القرى بحال الاحتبار ثم إنه قال ولكن لا مسرون فدد هذا على وجود الملائك ولكن لا يصره الإنسان وفي لا مسرون دليل على أن المراد به الملائكة واسم ربه الله سبحانه وتعالى لأن هذا لا يقال في حق الله لا قريب ولكن لا بصيره يعني قريب من ميد ولكن لا بصيره هذا لا يقال في حقه لأن ما يقال في حق الملائكة فإن الملائكة تحضر من ولكن لا يراه الناس صحيح فَقَالَ يُقَالُ فَإِنَّمَا ذَا الْأَضَافَ اللَّهُ الْقُرْبَ إلَيْهِ وهل جاء نحو هذا التعبير مراد به الملايكة الجواب أضاف الله القرب إليه أضاف قرب الملايكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله ربنا ونحن الآخر بليه منه والمراد قرب الملايكة ولماذا عبر أضاف القرب إليه مع أنه قرب قرب لأن الملائك تعمل بأمره لما كان الملائك تعمل بأمره أضاف الله الحب إليه فهل هذا نظير من القرآن؟ نعم قال تعالى فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ومن قال؟ القاد من؟ ها؟ من يقال على النبي؟ جبريل عليه السلام لما كان جبريل يقرأ بأمر الله وهو رسول الله أضاف الله قراءة إليه وقال فإذا قرأناه فتبع قرآنه آية أخرى قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم وضرره وجعته البشرى يجادلنا في قبره إبراهيم جادل من جادل ملائكة قال تعالى يجادلنا لماذا قال يجادلنا الله فالجدال إليه لأن الملائكة تعمل أمره لأن الملائكة رسله وجنوده وتعمل بهم ولهذا أضاف الله الجذل إليه وهناك ذلك أضاف القرب إليه مع مراد الملائكة لأن الملائكة تتعملان بإله ولذا قال ونحن أقرب إليه من حبل واريد إذا تلقى المتعلقين عن سبيله الشمانقة قيد نعم هذا سؤال طيب مثال الثالث والعاشر إذن القرب في آياتين مقيمة في الأولى يقاف مقيد بالتلقي الملكين وفي الثاني القرب مقيم بحال احتضار فدل على أن مراد هو, هو من؟ كل ملكه ولو كان المراد قرب الله تعالى لا قيد في وقت التلقي ولا قيد بالاحتضار فكان مفهما نعم كذلك عن التعبير المستعملة يقول الملك أو الرئيس بنينا وفعلنا وهو ما بنى النفس إذا أمر رئيس ببنائي مبنى مبنى فمنيا يستجحل يقول بنينا هذا المبنى هل هو جاء بنفسه محمد الأسمند وطوق وبنى؟ لا لكن لما أمر البناء صح نغيف البناء إليه يقول بنينا وفعلنا وشهدنا وإنشاءنا إلى أخيرا معاً أنه لم يباشر من الصين لكن لما كان هذا الفعل بأمره أضافه لي الآن يسأل يقول خارج البلاد هو مختلف فيحول لما بعده ويمني بيتاً ويمنا له بيت فيقول بنيت بيتاً, بيتا يقول بنيت بيتاً هنا جاء جاب رأسه من البيت برا طوبة طوبة لكنه أمر بنائه ما هو له هو أمر بنائه فلما أمر بناء بنائه صح يقول بليط أو بنيت البيت لأنه وريده جابه المثال التاسع والعشر قال تعالى على بن دنوه تجيء بأعيننا وقال لموسى وارتصنها على عيني وارتصنها على على عيني الجواب آتان الآيتان على ظهرهم أن المعنى في آتان الآيتين على ظاهر كلام وحقيقته أي نعم سمية نور تجيني بأعيننا وموسى وانقصنا على عينه لكن سؤال ما هو ظاهر كلام وحقيقته ها هنا ما هو ظاهر هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله في عين الله نداه عين الله أنا رواضير أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يرحب فوق عين الله فوق عين الله ترحب موسى أنا رواضير إشها رواضير أم يقاطع الناظره إن السفينة تجري وعين الله يتراعاها وتكلاها وكذلك موسى يرحب أو ترغيد موسى تكون على عين الله تعالى يرى عابل يقلوه بها ما هو الظاهر؟ هذا الظاهر الأولى هو الثاني الثاني ما المتبادل به لما تقرأ تيري بأعيننا الجزاء لمكافلة هل يفهم عاقل أن معنى تيري في بأعيننا أن نحتاجه داخل عين الله أو في عين الله؟ وقول تعالى وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مني وَلْبُصْنَ على عَيْنِي هل يفهم عاقل أن موسى تربى ونشأ وترعى فوق عين الله لا, لا. موقن هذا آخر هذا ليس الظاهر الظاهر وهو ظاهر الثام أن السبيل تجي وعين الله ترعاها وتتلقوها وأن موسى تربى وعين الله تحفقه ورعاه وتتلقوه هذا المعنى ولا أريد أن القول أول باطل من وجهي والأول باطل اللي قال يقول بأن السجنة تجد فعلاً لله وأنه يستطيع فعلاً هذا باطن منه الشيء أولاً أنه لا يقضيه الكلام بالمقصر الخطاب العربي والقرآنه إنما نزل بالوطف العربي أن هذا ليس مفهوم من كلام العربي ليس مفهوم من كلام العربي أبداً والله يقول إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون وقال نزل من فورك الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين ولا أحد يفهم من قول القائم فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني ولا من قول القائم فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان هو راكما على عيني <تصفيق> الضغط في عيننا في حيولنا على عين هذا أنه يعني داخل عيني أو احتعينهم وشرقا المراد أن يمرأنهم ونرحل منهم والدعم مدعن أن هذا هو ظاهر اللوص بالفقار رضح جوله السبهاء فضلاً عن العقار يبحث عنه السبهاء فضل عقار الثاني أن هذا منتنب رغاية الامتناع ولا يمكن إما عرف الله وقدر حق قدره أن يفهمه في عقل الله تعالى يأني الله تعالى مستوين على العرشي مستوين على العرشي فسبب جلس الأرض السفينة جلس الأرض وموسى ترضى في الحصف العلم والله ذوق عرشي فلا يفهم هذا فهم إطلاقا لا يمكن أن عرف الله وقدرح قدره أن يفهمه في حق الله تعالى, الحق الله تعالى لأن الله تعالى ومستوين على العرشي بائل من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في سين مهلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك عيورا كبيرا فإذا ترين مطان هذا من ناحية اللوظية والمعنوية من ناحية نوعه الإنسان العربي والمعنى تعين أن يكون الله وكلام هو الأولى الثاني أن السفينة تجري وعلم الله ترعاها وتكلوها وكذلك ترين موسى تقول على عين الله ترعاها يرعاه ويكلاوه بها على عين الله يعني يرعاه يرعاه ويكلاوه بها وهذا معنى قول بعض السلف بأعيننا أي بمرأة منا فإن الله تعالى إذا كان يكلاوه بعينه لازم لذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح يزعى منه كوه معلوم يعني بعض السلف قال بمرأة منا لكنه لم يقض بمرأة منا مع إنكار السلم العين لا ويثبت العين ويثبت لازم هذا السلم يعني هذا السلم اللازم الصحيح فصله باللازم الصحيح فقال بمرأة منا فإذا الله تعالى إذا كان يكلاه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح ليسقوا منه كما هو معلوم من دلاغ مو و المطارقة والالتزام. التضمن و الانتزام واضح إلا الآية فيه لبات العين لله تعالى و ليس مضاهم الآيتين أن السبين تجري فيها عين الله أو أن مستربى فوق عين الله بل مراد تجريه عين الله تحفظه وترعاه ومستربى وعين الله ترعاه وتتلقه النفاد الحادي عشر قول تعالى في الحديث القدسي في الحديث القدسي وما إذا العبد يتقضب إلي حتى أحذبه فإذا حمدته كنت الذي يسمع به وبصره الذي يؤصر به وإله الذي يمتش بها وإله الذي ينشي بها وإله سألنا أغطينا وإله استعاذا جواب أن هذا الحديث صحيح في المخالح أيضا سيره المخالح من غيره على رسول الله يروه عربي وقد أخذ السلف هذه السنة والجماعة لظاهر حديث واجره على حقيقته ولكن ما ظاهر الحديث ما هو ظاهر هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره وإيده وإيده؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد وليه في وبصره ووصره ويده وإيده, وإيده بحيث يكون إدراغه وعامله لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رعبة لله إخلاصا وَبِاللَّهِ إِسْتِعَامَةً وفي اللَّهِ رَغْبَةً وَغَجَالٍ غارب أن قول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا قضيه الكلام لما تضفر الحديث يعني حديث ليس فيه هذا أبو المعنى فإن الحديث ما يمنعه من رجل طبعاً هذا الحديث يحذر من الصوفية على طررهاب ومفزرراته أنه ولي يطير ويمشي ويبطش وينهب يعني عنده قوافات ومزع قلاد يعني يقولون بها استجهاد من هذا الحديث أنه ولي يصير خالقاً في سمعه ومصره وإقله ويزل معنا كذلك قال الحديث ما يمنعه من وجهين أولا أن الله تعالى قال وما نزال عبده يتقرر بريب النبي حتى وحبه وقال وإن سألني لو طيانه وإستعادا أو علانه فأذبت عبدا ومعبودا ومتقاجبا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوما وسائدا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيلا ومستعادا به ومعيدا ومعاذا فسياق الحديث يدل على ثنين متبينين عبد ومعبد عبد ومعبد سائد ومسؤول يدل على اثنين متباينين كل واحد منهم غير آخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو يزنك زاي. اثنين في عبد معبد، فلكن أن يكون العبد هو المعبد والمعبد هو العبد والمسؤول هو السائق والمُعطي هو المُعطي لا ينفع. هذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو يزنك زاي. وجه ثاني. أن السمع الوالي ووصره ويده ورقله كلها أوصاف أو, أو أجزافه مخلوق حادث بعد أن لم يكن أبي حواس قم بذهب مخلوق حادث كان بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاء أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبل شيء يقول سمعاً ووصره ويده ورقله مخلوق بل إن هذا المعنى تشمئزه منه النفس أن تصوره أن تتصواه ويحسر النساء أن ينطق به ولو على سبيل الفضل التغيير فكيف يسوعاً يقال إن الظاهر الحديث القصي وأنه إن هذا الظاهر الحديث القرصي وأنه مصير بعض الظاهر سبحانك اللهم بحمدك لا يرسي اهتنا عليك أن تقبأ عن الأمسك طيب إذا القول الذي يقول به المصيفة قول بعض جدا تريد تشعيز النفوس هل من يكون الله الأول الذي ليس قبل الشيء أن يكون أن يكون الله جلاله سمعا ووصر وويده ورجل المخلوق؟ أبداً ما يقول هذا القائد أبداً إذن ليس هذا هو المراد ليس هذا هو المراد إذا تبعنا مصباحاً القول الأول أن هذا قول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الورية يسدده في سمعه وبصره وعمله في حيث يقوم إدراثه بسمعه وبصره وعمله في يده كله لله تعالى إخلاصاً لله إخلاصاً وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعاً واتباعاً فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابع وهذا غير التوفيق وهذا ما فصل بالسلام يعني سلف ما فصلوا حليل هذا التنسير ما فصلوا غير هذا التنسير إلا بعد أن أصغوا وقالوا فيه دلع على هذه الخطوة أن يضع علينا في بلد وثاني في بلد آخر من هذه الأقوال يجب أن يبحث منها الأطفال الأقوال أن لو حكي منها الأطفال أصفقوا قال قالوا أهل الخطوة يقول خالق لا شك أن القول أو تسير مطالب الله الموصي أي قال صلى الله ومؤهل لحقيته متعين مسيحي وليس في تأويل ولا صر بكلام عن ظاهره الحمد دار حمد منه. بني عشر نافسرو أن تسير الباب. أما نادى عليه هذا؟ نادى عليه هذا المان. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم. فيما مروه عربي تعالى منا وقال من, من تقرب لي شبر ان تقربت منه ذراع وما تقرب مني ذراع ان تقربت مني مباعدا يمشي الى هور الذراع معروف شبرا معروف وصف الكف شبر والذراع معروف والباع هو المهدار ما بين اليدين الى المذتان يريد اذن من الشمال والضد، ما بينها وبين بعض، هو ذاب مد اليدين يمين وشمال هذا والبعض، ومن تقرب مني براً أقربني باعا ومن أتى لي يمشي أدت هو هروى، صحيح؟ هذا الحديث كغيره من حديث الصفات الفعلية مثل الاستواء والدروب عشية العرفة والنزول سمعتني وياه. هو البجيء والقيام من هذه الأحل فلسفة إشكال ولا مانع من أن يتقرب الله من عبده كيف شاء كما أنه ليس لك مانع من النزول للصماء الدنيا لا مانع من أن يتقرب الله من عبده كيف شاء والكيف مجهول قال في الحديث وأثدها ولدا من هذا الباب بواسطة الشعرية اختيارية والسلف أهل السنة والجماعة يرون هذه النصوص على ظاهريها على ظاهره زي ما نعم وحقيقة معناها وحقيقة معناها اللائق عز وجل من غير التكييف أبن فن قال الشيخ الإسلام ابن ديمية في شرح الحديث النبوي وأما دروه ama druhu nasi, wa tqrubu min baa' al-ibadhi, fahadu yuthbitu الوهل الحديث وأن نخلع عنه بذلك هو متواجه أغرف السلطة من يقول بالنزول والاستواء والمجيء والمقياه يقول بالتقرب كلها أولا الكيب مجهول نعم الكيب مجهول ليس كمثل الشيء هو السنوع المصر طيب حيث هذا واضح؟ هو لك الأشعر والسلمين لك القول من آخر لبعض الناس قال مراد بيهرورة يعني سرعة قبول, قبول الله تعالى بإخباره على أبي من الطيب له بجوارئه وأن مجازاة الله تعالى أكثر أكمل له من عمل العام قالوا ماذا بإليه هذا القائل لو حرم النظر ولكن القول الأول أليق وأظهر وأسلم وأليق وغيرت بالسلف يعني مثل السلف هذا حيث اختصار وجر مجرأ أنفع لخيايا. ما هو السبب؟ المثال هذا العشر قول تعالى: ولم يروا أن خلقنا لهم مما علم أيدنا أنعام. الجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية، فعاقبتها حتى يقال صيف العنب. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق العام بيده كما خلق آل بيده أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق عاماً كما خلق غيرها لم يخلق بيده لكن إبراهيم العمل إلى يد والورد صاحبه معروف اللغة معروف اللغة العربية طيب قول تعالى أو لم يعلَن خلقَ لهم مما عملَ أيدينا عاماً هل يقال نواجه أن عم خلقه الله بيده كما خلق آدم؟ هل يقال خلقه كما خلق سائر الخلق؟ الجواب خلق الله أنعم بيده يقوم فيبون. والله خلقها بيده كما خلق آدم. وكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب أن يقال إلا يضاف العمل إلى أيدي كي يضافه إلى الناس. بين قول قائم قائلنا عملت وعملت بيديك إذا أضفت العمل إلى النفس إذا أضفت العمل إلى أيدي أضفه إلى النفس عملت أيدينا يعني عملنا قدمت يداك يعني قدمت كسبت أيديكم يعني كسبتم قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله بقير ورحمة الأغياء سنتوا ما قالوا وقدموا الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم بما قدمت أيديكم ولاحظ أنهم قالوا كلام يرسدهم وعملوا بأيديهم يقول معنا نقدمت أيديكم أي قدمتم عملت أيديكم أي عملتم كسبت أيديكم أي كسبتم سوى كان هذا كسب بأيديهم أو بأسمتهم، أو بقلوبهم أن يكون مخهم أو الحادم إذاً في لغة عرب إضافة العمل إلى الأيدي كإضافتها إلى النفس أغلق الإنسان أنه ارتكب جريمةً قذف مؤمنا فقيم علي الحد لإنسان أن يقوله هذا ما قدم جدار هذا ما قدم جدار هذا ما قدمت يعني هذا ما علمت ذلك إن علمت العمل إلى أيدي إلى النس إضافة العمل إلى أيدي إلى النس ما إلى, إلى, إلى, إلى أضيف أو ذيف العمل إلى اليد مبتلين بالباق تقول عملت بيدي. الكفيفي بأن عملت يداك وعملت بيديك. فلما تقول عملت بيديك أضع العمل إلى النفس ولا أن اليد باشر العمل. أن المباشر لعمل هو يدي يقول عملته بيدي صنحت هذا الشيء بيدي صنعته بيدي إذن أضاف صنع على نفسه وبين أن آلة صنع هي يدي هي التي باشر هذا الصنع طيب قال أما القول أول فليس هو روان الموصل أحدوما أن الله لا يعطي به إلا عرب الذي نزل به القرآن أي أن القرآن نزل لوضع العرض وليس فيه أن يضاف العمل إلى أيدي تعني المباشرة ليست مافي. قال تعالى ما صار من مصيب فبما كسبت أيديكم واه فصادر البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يديقهم بعض الذي عنده وقوله ذلك بما قدم أيديكم فإن مراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يديه بخلاف ما إذا قال عملته بيدي أو بيديا. لما تخلق هذي على مباشرة يد. كما في قول تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإنه يدل مباشرة. فإنه يدل على مباشرة الشيء بيدي. على مباشرة الشيء بيدي. الثاني أنه لو كان واضح أن الله خلق عن بيده. لا دعونا ننظر آية لهم عام. الله روي الخلق بأيدينا عام. قال أولم يرو أن خلقنا لهم مما عبد بأيدينا عام. أي مما عملنا. فمعنى قوله مما عبد بأيديه أي مما عملنا. كما أنما علَى بما قدم بأيديكم ما قدمتم. إذا لو كان المراد أن الأعماق خلقت باليد كان الكلام يكون خلقنا لهم بأيدي لشب كما قال تعالى في آدم ما منعك أن تصل لما خلقت بأيدي لأن القرآن نزل من بيان لأن التعمل في القول تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء فإذا ظهر الله من قول أول تعين يكون الصواب الثاني وهو أن ضائف اللغز أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولمحوا بيدي لكن إذا العمل العامل إلى يد، كإضافته إلى نفس، عمل الأيدينا معناش علنا، بمنفصلة عربية، والهذا نظيف من هذا الكريم. بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وردية بالباء، الفرق بين عمل الأيدينا وبين عاملها بأيدينا. بخلاف ما إذا أضيف إلى نفسي وردية بالباء إلى اليد، فلن تبه الفرق فإن تنبيها بفروق. بينهم من الشابهات من أجل أنواع العلوم ومهيزو بكثير من الشكالات إذن ليس المراد بالآية عملت أيدينا أي خلق الأنعام غير مراد عملنا وهذا تعبير معروف في نور تعالى المثال الرابع عشر بقول أخير قول تعالى إن المدين يبايعونك إنما يبايعون الله أيض الله فوق أيديه الجواب أن الآية تضمّد جملتين الأولى إن الذين يبيرونك إنما يبيرون الله يبيون الله يعني من بيع الرسول فقد بيع الله وقد أخذ السلف هذا السنة, السنة بظاهريها وحقيقتها وهي صحيحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيرون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كما في قوله إذا الله عن المؤمنين إذ يبيرون تحت الشجوم ولا يمكن لإحدى أن يفهم من قوله تعالى إنما يبيرون الله أنهم يبيرون الله نفسه ولا أن يبتعي عن ذلك ظاهر الموصد لمنافات الأول, الأول آية والواقع لمنافات الأول الآية والواقع واستحالته بحق الله تعالى وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع صحابة على الجهاد سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد سبيل الله لسبب أصله مبايعة لما أصله لأنه رسول مبدع ثاني المبايع الرسول فقد بايع من أصله ومن حار الرسول قد حار من أصله ومن ضاع الرسول ما ضاع من أصله ومن عصى رسول الله عصى من أصله ومن بايعه من بايع من أرسله كما أن طاعة الرسول طاعة لله أو طاعة لمن أصله لقول تعالى ما يدعى الرسول ولا طاعته رأي إذا لماذا أضاف الله البيع إليه بخل إنما البيعون الله الجواب تشريفا وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيلها للمبايع وعظمها وربع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى لحد تشريفا أضافا ويعدده تشريفا لشأن المبايع والمبايع المبايع هو رسول عليه الصلاة والسلام وكبارك المبايعين هم الصحابة الجملة أولى الجملة الثانية قال تعالى يد الله فوق أيديهم يد الله فوق إيديهم الجواب وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها أيضا الله فوق إيديهم فإن يد الله تعالى فوق أيدي إيديهم وما يعينه فوقه لأن يدهم الصفاتي وسبح الله فوقهم على عشرة فقال يده هو فوق إيديهم أنهم يميعون النبي عليه الصلاة والسلام ويد الله فوق إيديهم على ظاهره وهذا ظاهر الله وحقيقته وهو توكيد وهو لتوكيد كون مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله جل وعلا أعزوه جل ولا يلزم منها أن تكون إيضا الله جل وعلا مباشرة لأيديهم لا يلزم من قول تعالى فوق أيديهم أن تكون يجم أن تكون يد مواسطا أو مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مبايلة بعيدة عنها السماء فوقنا أفلن نقول السماء فوقهم خل السماء السيد لا فوقنا السماء فوقنا هل تمصر غوثنا هل تماشرها الفقية لا تستلزم المباشرة أو المباصرة فيدو الله عز وجل فوق عيد المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مبايلته تعالى بخلقه وعلوه عليه ولن يمكن لعنة يفهم أن أمراض من قوله الله في يد النبي يستقول يَدُ الله معي يد النبي لا لماذا؟ لأن يَدَ النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم تكن في القائده إنما كان لقصده ما كان مصابح لم تكن هكذا حتى يقول القائد يَدُ الله أيضا رسولي وعبّى ربي أضافه إلى الله لأن الرسول يعمل جامل لا. الرسول كان يرسله المصابح لهم، أي ولا ننتهي أن ذلك الطباخ اللبث لأن الله تعالى أضاء فريدا في نفسه، فريدا المباي فوق عيدين، وصعد أن فوق عيدين، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق عيدين، بل كان يرسلها إليهم، ونسب عيدين كان لهم، فيدهم مع عيدهم لا فوق عيدهم. كان المصارح مصارحاً يبايعون رجل رجل المصارح رجلاً رجلاً وعيدوا الله فوق أيديهم للتشريف والتأييد وعلى حققتها يعني يلزم من ذلك يلزم من كون يدي الله فوق أيديهم التأييد والمصر من هذا قال فعالهما في قلوبهم فأزل السكيد عليهم أثامهم فتحاً قريباً النثال والخانس عشر والأخير قوله تعالى في حج القرصي يابن يا آدم ملت فلم تقرني حليث صحيح رواه مسلم عن أجه رجرة رجال الله عنه القاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم من يا ابن آدم ملت فلم تقرني قال يا رب كيف يعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبد فلان ملم فلم تقرده أما علمت أنك لو وجدته لو وجدتني عندك ابن آدم يستطعمتك فلم تطعمي قال يا ربي وكيف أطعمك رب العالمين قال أما علمت أنو صطعامك عبد فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو طعامته لو ذلك عندي لأن آدم يستسقيك فلم تسقيني قال يا ربي كيف أصقك كيف أصقك رب العالمين قال أما علمت قال استسقى عبد فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجد ذلك عندي الجواب السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصنعوا ما هني بدحيل يتخبطون فيه بهواهم وإنهما فسره بما فسره متكن به الكلام سياق الكلام يدين به التفسير الله تعالى ذكر أول حديث ملكه وسبعتك واسقيته ولم يقبل حيث عند هذا الحد أحس منته فباقي هذا الباقي يفسره فمن أكمل أمص كله بين إن أنه مظاهر فلا يمكن أن تبتور كلام ثم يدعي أنه قد أويه فمثلا سان قرأ فويل قال صور الله على المفارق تقول إذا نفهم هذه الآية أن المصلين توعدون بالويل يا وين المصلين؟ الغصوة العظيم يكمل صلواته. أن هذا الظاهر الكلام، في منحدر الظاهر لما تدب الكلام، أجمل الكلام يتبع لك الظاهر. فوين المصلين الذين هم عصاة من سام؟ فإذا أكملت الكلام يتبع لك الظاهر. الظاهر الآية أن الله تعالى توعد المصلين الذين هاون الغصوة. لكن لو وقفت عند المصلين وصلت تقول ظاهر الآية أن الله توعد أهل الصلاة كما يقول باب الشارع الماجن ما قال ربك ويهم لأولى سكره وإنما قال ويهم للمصدين إذن الظاهر يتحدد بإكمال الصيام فمن أكبر الحديث تبين له الظاهر فاصره المتكلمس قال فقوله تعالى مال وصفعتك وصقيتك بينهم الله تعالى بنفسه حيث يقول أما علم أن عبدي خلان الملذ وأن صفعك عبدان وصفاق عبدي وهو صريح في أن مراد به ما عبد من عباد الله وصفع عبدي من عباد الله وصفاق عبدي من عباد الله, الله, الله واللذي فسر بذلك والله متكلم به وهو أعلم مراده فإذا فسرنا مراد المضاف الله تعالى ولا المضاف إليه وللسسقاء المبافره بمرض العتل وصبعانه واسسقائه لم, لم يكن في ذلك صدق لكلام الله عنصر هو الوضع على الذي قال كلام وضعه بسرر هذلك هذا هو الظاهر ظاهره ما فسره به وصاحبه هذا هو الظاهر ذلك التفسير المتكلم به فهو كما لو في هذا المعنى الاتداء لماذا أطاف الله هذه الأضعاد له؟ وإنما أطاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحفظ للترغيب والحفظ حتى يحفظ على هذه الأعمال الفاضو عن يوم الأضعام والسخياء المريض في تعالى من ذا الذي يقرض الله؟ القرض والسلف والدين والله لا يحفظ لكن عرضاً القرض لتأكيد الوفاء والجزاء من تصدق فكأنما أقرض الله ومن كان صاحب قرض كان استحقا للوفاء فالذي ينفق ماله كأنه يقرض الله كأنه يقرض الله تعالى الله لا يحتاج إلى قرض لكن عبر بهذا التعبيد للحث حتى يحثل الناس على إنفاء فكأنهم عندما ينفقون يقرضون الله قرض يرد علم هذا خط أضعفهم بعض وهذا من أقرب وهذا الحديث من أقرب حديث أدلٍة لأهل التأويل الذين يحذفون وصوص صفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحذفونه بشبه الباطل هم فيها متناقضون بطرف إنها تعطي بحل لكن من دليل بأول من دليل يصرف يصر الكلام ظاهره يصرفون عن ظهيره بلا دليل. لو كان مراد خلاف ظهيرها كما يقولون لبينه مبادئ على رسوله. ولو كان ظهيرها يعني هذه الحديث السابقة الآيات. لو كان ظهيرها مبتنع على المنتع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظهيرها اللاي باللاي تعالى مبتنع على الله لكانه الكتاب والسنة لمصفي اللاي تعالى بما عليه ما لا يبصره. إنا بكلفة وهذا من أكبر محض. أن هذا على أهل التأويل أولوا وحاضرهم كثير من مقصود، ودفعنا هذه السنة فسروا أو صرفوا هذه المصاحبة هي، وما صرفوا إنما بينوها بين علىها، وأنا الظاهر هو كذا بالأدلة، ولا تكفي بهذا القلب من الأمثلة لتكون لبراس غيرها وإلا في القاعدة عند أهل السنة والجماعة عرفوا هي. إجراء أحاديث إجراء رأيك الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا المستوفة في قواعد مرطول الصفات والحمد لله رب العالمين وهذا ما نكون قد انتهينا من الباب الرابع لأبوك الكتاب الأخير فقد خاتمة فيه كلام على الشاعرة هذه تقرأ من الكتاب نال الحيل كليب عليهم هاي يسير خفض يسير ونأمل يكون هذا الحيل هذه رسالة المبارك صلى الله سبحانه وتعالى أن يفعل وياكم بما تعلمنا وليعلم ما تعلمنا وزاد لنا في الدنيا ويبن معاد إنه سبحانه وتعالى سميع قريب يودع صل الله مبارك على ذلك وأصلي محمد يزداد الله خيرا وبارك الله فيكم وإن شاء الله سوق قلب تواصل الدروس بإذن الله تعالى يكون معنا بإصباء القادم الكتاب فتح رب البريد من خصوة حموية وإن شاءكم كتابت أسماء المنفذين من كراس حتى إذا حصل مارئ أو كذا أتصل بإذن الله تعالى أتصل طيب ، إذا أحد يسمع ، إذا لم يكن يفنك ينصر طيب ، ما هو الشاعر والشاعر وفض بأي الناس الرحمنه كلامه الباطل الرحمن لا يسميه لله سبحانه وتعالى لو قال ، قال ، نور آمينة مع الإثبات العين إذا كم القول ، هذا التحليف ، هذا كلام العطي لو قال ، أم نور آمينة ما إثبات العين ، هذا هو أما إذا قال ، نور آمينة وأكر عين ، هذا معطي ونحن أقول لي منكم هل يرى, يرى ملك الملك الملك لدينا حال كان كنت هل هو مستثنى من القول لا أبسروا أنتم الأحياء يعني غيره محضر ولكن لا أبسروا أنتم حما عند آخر النحوات يا ويبشر أبشروا يبشر لأنه لم ينتقل بعد يبشر يقول حديثنا يحب, يحب الله ويقاه فالمراد لا تصرون الذين يبقين حولهم الحضر وليسهم الحضر منسا أحد من يقول إن حديث جال منطرب وقد وردت له أرفاض عدة مطلفة حتى أنه في هذا الأرفاض أنه سألها من أنا فأشار إلى السماء من أنا؟ هذا من هو منطرب من يقول إن حديث جال منطرب هو منطرب لا اضطراب الحليل صحيح راه مسلم ليس فيه أي شبهة ضعف ما فيه ليس فيه اضطراب مسلم وراه مالك الموطة وغيرهما حيث صحيح لا فيه ومن داعنا فهذا يعني قال ملائم الملهوبي ولو فرض أنه ضريف قول عليه قول ماذا؟ أأمنتم من في السماء؟ هذا مطلب أأمنتم من في السماء أن يخصرون في آية وهو حديث الله يمني الرحمة الرحمن من الأرض يرحم من في السماء طعاً من من في السماء الملائكة فعقول ليس صحيح أقسم على الله تعالى بسمة وصفة من الصفات هذه جوز النساء داري إلى إلى على الله اللهم يعني أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا النساء لا ما في هذه الأبواب أقسم على الله تعالى إنه لا يدري هذا وصية أن الله يبرره إذا أصر أن لا لا أقسم على الله ما عطيني يقولون لك إله الله جعان عامل ويقول الله لسنا صفات أيه نتحدث في باب الأسماء والصفات في النصائح المسائل في جمع الجوز رأني الجوز لكن بشرط أن يطلق يكون المتحد يعني واثقا يقولون قد أعد اعدادا جيدا فلا يكون قد أخذ أطرافا عدلا ولم إذا ما كان من من ثم إذا كلام فيأتي شبه فيحير جوابه ثاني إذا كلام مثلاً عايز تعال نصيحة العلو ممكن تعال نصيحة العلو كلام عن العلو عن التص نصيحة بالعلو الفوقي والالذي الكثير يذكرها سردا سردا وتلعل على الشهاد من يقولوا استوى استوى ممكن تحاضرنا كنصيحة عمل ممكن ممكن ما نحن جاهز جاهز شهاد وجاهز إذا لم تكن جائزا فلا تتنصر في المدهد الأسماء السبعة التي هي الردع الشعري ومعاليها أم لا؟ نعم المعاليها هي صفات سبعة صفات سبعة الحياة عن علم القدرة الإرادة الكلام السمع الوصول صفات وإن كانت الكلام يزمدونه بصفات الشيوم وقرب المعنى قابع النس وهو خلل طيب لو قال أحد هم أثبت لي أسماء سرعة صفات سرعة يعني سؤال يعني هو أثبت لي سرعة أثبتوا صفات سرعة طيب لو قال قال إن الله مع خلقه والدليل هو حامل العشفان يحمل العشرة فيه الله فوق خلقه فوق عصر فوق عصر وعصره حمد والله تعالى لا يحتاج إلى عصر لا يحتاج إلى عصر سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى شيء من المخلوقات إضلاقا آمان أي ما هو رأي في القول يا رضيك يا يا رضيك هكذا على سبيل الترداد لا يسعي تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف هكذا الترداد لا لأن هذا الإنسان يعني تعثر وقال يا لطيف ما يحرق لأنه في تغذير يعني يا لطيف هو الطوف لكن يبعد, يبعد تقع العام هو يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذا الاسم على بعضهم يحتاج إلى أن الله كان يطلع أحد لكن بلا كان يقولها جوابا، بس يقول له يعني يدعو الناس أول الزواج يعني يذكر على هذا فيقول أحد من أحد، لكن لم يكن بلاذ جالسا في ضياع ويقول أحد من أحد من أحد من أحد، لكن ما صدق له ما لوبه وفيه أحد أحد، كان يقال له فيقول أحد أحد، فهذا كمان دس دسون بقى. هذا هو اشتقال الاسماء للمعالي الله ما يسمى تقول من أبعالي الله تعالى من أبعاليه الاستواء تقول اسمائيه المستويلا أو من أبعالي المزل تقول اسمائيه النازل لا ما يسمى فإن تقوى شوق إن شاء الله في فعلى الناس يقول إن الشرك غير مبتل الرياء ويصير لحديث إني لا أخف علم بعده فقال الرسول يقول ما بشرك وهو يقولون لا فيه من الوهبية فهو الرد وإبادة بسة الرياء غير مبتل غير الرياء يقول ما بروب الصفية قرارة كالفريس إن الرسول قال إني لا أخف علم وانتشركوا بعده عليهم أولًا إن الذي قال إني لا أخاف علي وانتهكوا بعدي هو الذي قال لا تقم الساعة حتى تلحق قبالي من أمتي المشيوم حتى ترد ترد أثمانه وهو الذي قال لا تقم الساعة حتى بالقرب ألا يكذيس أيون ساعات في الخلصة. طيب ما من حديث لا خاف علي وانتهكوا بعدي الحيث من على المشيوم بعامه يعني كل ميرتد ترش المشيوم لا خاف هذا الشيء لك أن يشيب بعض أفرادهم ما يمكن وقد وقع على بعد فاضح وشغل الواقع الواقع بين جناس بعد وضعه بعد فاضح الليب علي السرطة هنا. ما من خالف والسرطة والفنصفات هم درجات هم درجات هناك القرانق والملاحظات والفناسبة ودونهم ومعهم قيمهم جهبية كالفاق ولماء ودونهم بأتسبة وقال منهم ثم الأشاعر فهم درجات فليس كل من خالق السلف يدخل صفات على ذلك واحد منهم من يكفر ومنهم من يبدأ على التطور هذه الجوز النساء المسمية كماذا؟ المعز ما يشبه لا يحاوض ونزه من الله المعز نزه من أسماع الله لكن يفعله في عز طيب في الله أخيرا وعبار الله فيه. السلام عليكم